هذا يسأل هل يجوز قول اخواننا الشيعة وما الدليل أنا أقول لا يجوز والدليل عند من يجوز هو الذي يبين لنا الدليل ما أنا فاقول لك لا يجوز هم يقصدون الشيعة شيعة اليوم الظاهرين وهؤلاء هم إثنى عشرية إمامية والإمامية الإثنى عشرية البون بيننا وبينهم شاسع كما بين السماء والأرض قوم القرآن عندهم محرف وقوم القرآن الذي معهم يعتقدون فيه هو مصحف فاطمة، ومصحف فاطمة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ليس فيه ولا حرف واحد مما هو بين ايديكم في مصحفكم؟ ونحن مصحفنا مكون من 28 وعشرين حرف للغة العربية ولا لا؟ ها؟ يقولون ما في ولا حرف، إذا هو لا تيني هذا ما في ولا حرف واحد. هذا الله جل وعلا قال فيه قرآن عربي لقوم بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهؤلاء يقولون ولا حرف واحد من حروفنا التي في مصحفنا بين أيدينا فإذا كان كذلك فهو لا تيني ما هو باللسان العربي والثالث هذا المصحف حرفه أبو بكر وعمر وعثمان وأخفوا منه كذا وكذا وكذا ومن ذلك صورة الولاية قرأنا صورة الولاية وإذا بها لا يقولها أفسد الناس لسانا فكيف باللسان العربي المبين فعرفنا كذب هؤلاء ثم جينا بعد ذلك إليهم فوجدناهم يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين نقلوا لنا القرآن هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أثنى الله عليهم ورضي عنهم من غير قيد ولا شرط رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأخبرنا بأن لهم جنات تجري من تحتها وتجري تحتها الأنهار ذلك هو الفوز العظيم هؤلاء يكفرونهم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لهم النصيب الأوفى من التنقص والسب والشتم وهكذا زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب نسائه إليه عائشة رضي الله عنها موقفهم منها ماهم رميها بما برأها الله تبارك وتعالى منه وزعمهم فيها ما نفى الله جل وعلا عنها وطهرها وبرأها منه فهؤلاء طعنوا في حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من المخازن فكيف يكون هؤلاء إخواننا فنحن نعوذ بالله من ذلك ومن أشهر ايضا ما عندهم استغاثتهم بآل البيت وزعمهم أنهم يعلمون الغيب بل وأن الجنة بأيديهم ولا يدخل إليها إلا بعد إذنهم وخذ من هذا وكنا قبل نقول نحن ونتعب راجعوا كتب هؤلاء الآن موجود على هذه الهواتف المحمولة تفتح على مواقع اليوتيوب كما يقال فتجد أصواتهم بالصوت والصورة فيها هذه الحماقات التي ذكرت لكم وأكثر من ذلك ومن ذلك أن هؤلاء آل البيت كما يزعمون الواحد منهم يقول لسيكم فيكون وأشياء غريبة جدا جدا وجاء في الكافي عندهم باب أما جاء أن لا يموتون إلا باختيار منهم ويعلمون متى يموتون وهكذا فمثل هؤلاء قالوا لهم إخواننا الشيعة أنا ما أعرف هذا اللفظ الا عند الإخوان المسلمين والشيعة إخوانهم وأهل السنة ليسوا بإخوان لهم، وما ذلك إلا لأنها تشابهت قلوبهم وشبيه الشيء منجذب إليه،